بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له وبعد فإن العقيدة هي اوثق العرى التي يتوصل بها الإنسان المسلم إلى مرضاق ربه ومولاه فمتى صلحت صلح العمل وأصبح مقبولا عند الله ومتى فسدته حدق العمل واصبح كاتبا مردودا فهي بحق خير معرف للانسان المسلم على ربه فيزداد بمعرفته ايمانا وثقا وورعا وخشية قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء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 أن نقدم لكم في تسجيلات الفرقان العلمية هذه المادة والتي هي بعنوان شرط كتاب قاعده عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق وهو كتاب فيه مادة عظيمة النفاق قام بتاليفه شيخ الاسلام ابن تيميه ولقد قام بشرحه قاضي للشيخ محمد حسن عبد الغفار والان مع المحاضره الرابعه والتي هي بعنوان التوسل وانواعه ونترككم مع المحاضره السلام عليكم الحمد لله نحمد الله ونستعين ونستغفر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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه وكل ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ندخل على كتاب قاعدة جليلة في التفريق بين اهل الإيمان واهل الأوثان النسبوع الماضي تكلمنا عن التوصل وأنواعه وتكلمنا أيضا عن التوصل أنه عبادة أريد تعريف التوصل وأريد يعني كيف أن يكون التوسل عبادة نعم شوه التوصل لغة فقط أو عموما طب قالت التوصل والتوصل الوسيله والوصيلة هي تشابهان ولا تلازمان ولا لا يتشابهان هي تشابهان ولا تلازمان السين قريبه جدا من الصاد بتاخد حكمها طيب التوكل لغه وشرعا مشراعه احسنت الله خير ها التوكل هو يريد الله لك ولا الله ذلك لله أولاء هذا عموما ولا خصوصا عموما هذا ولغه نعم صباحا الوسيله هي هو الامر المتقذ المتقذ بنبي العبد في نهادي دعائي الحكة استجاب السجارة طيب هل التوسل عبادة أم لا لأننا سنبكل في الشق الثاني المهم جدا لأننا بينا لأن توسل توسلان توسل مشروع وتوسل ممنوع فتكلمنا عن التوسل المشروع واليوم ان شاء الله نتكلم عن توسل ممنوع هل التوسل عبادة أنا أريد الإجابة نعم أم لا ثم إجابة من آخر يبين لنا الدليل على أن نتوسل عباده. نعم نعم التوسل عباده متأكد أرى أن القوم سيخالفونك فأنت تتصارع معهم بقى عند الخلاف هل توافقونه ام تخالفونه توافقونه بالإجماع أصبت أصبت اكثر من يعارضك نعم التوسل عباده طب ما الدليل على ذلك ما الدليل عن التوسل عباده نعم وابتغوا وابتغوا الرئيس الوصيلة بالرئيسة على الانتوسر عبادة فكيف ذلك اولا هذا الاستدلال صحيح ام خطر صحيح نعم طب كيف تكون هذه الآية دلالة على ان نتوسر عبادة نعم صح قال الله تعالى وابتغوا امر وظهر الامر الوجوه وان الله لا يأمر الا بما يحب وما يحب الله نزل تحت مسمى العبادة لان العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضع من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة احتمكم بالدليل الثاني على أن توسل عبادة أمو معان عندك وقال ربكم ادعوني استجب لكم لا بخطرية جدا بقى توافقونه مثل النهاردة مش حقا يجيش مخالفة بينكم بحال محوال توافقونه على هذا الاستدلال طب كيف وجه الزلالة ما هو وجه الدلال على قول الله تعالى ودعوني أستجب لكم على أن هذا فيه دلال على التوسل سوصل عبادة أقفض كل ميادة ثم ناجه نفسها يعني. دي عجبها في الامتحان إن شاء الله بالآية نفسها وبالسؤال نفسه دي في الامتحان إن شاء الله خلاص إشان جوا عليها الناجة دي في الامتحان خلاص تبقى الآية ودعوني أستجب لكم هذه دلالة صريحة أو مستنبطة على أن التوسل عبادة كيف ذلك؟ انتم بقى ان شاء الله في إجابة الامتحان تكتبوه طيب إذا قلنا بأن الدعاء عبادة أو التوسل عبادة فإنها طرفاء القاعدة اللي قعدناها أحد يتم ليه طرفاء لله توحيد وطرفوها لغير الله شرك طيب طرفوها لله توحيد لنوع اي توسل من النوعين المشروع وهو أصناق اكمله طرف بذات الله باسماء الله بصفات الله بأفعال الله ده اللي في احناه نعم التوسل بالإيمان بالله تال خامس طب التوسل برسول الله صحيح بدعاء رسول الله صلى الله سلام يبقى التوسل بدعاء الصالحين ده سمت ثاني سمت ثابت بالعمل الصالح ما دليل على ذلك ربنا اننا امننا احسنتم والحظ الغار احسنتم الرابع بحال المر في دليل على كده احسنتم قصه ايوب ويش ثاني هذه الآية لا تقول قصة لا تقول قصة قتني بالآية ها وأيوب إذ ماذا رضى وأني كنتم طيب مين ثاني موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت عليا من خير فأنا أدعو بفقري ولا غنى لي عن بركاته فهذه طاعة أيضا وتوصل بحل المرض التوسل الثاني والنوع الثاني هو التوسل الممنوع وإذا قلت ممنوع وإذا قلت ممنوع فهو من عن القائلة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك إذا كانه صرفها لغير الله جل في علاه وانا ساؤبين ذلك بالتفصيل التوسل الممنوع نوعان او قسمان قسم شركي وهذا شرك محر وقسم بدعي والفرق بينهما ظاهر اشرح أن ارى التفريق منكم اقول التوسل الممنوع قسمان او صنفان قسم شركي وقسم بدعي ما فرق بينهما ولا هو الكلام وخلاص ما فرق بينهما لا يأكل. طيب. نعم توافقهم نعم كما قالوا هم قالوا الآن التواصل الشركي يبرد صاحبه من الملة والتواصل البدعي لا يأكل صاحبه من الملة توافقونهم أخطأوا وأخطأوا جميعا بينهما عموم مهمثوظ كل بدعة توافره وليس كل شرك بدعة انا اقول الحاصل 你がとてもする ان التوسل الشركي يفتح من ألملم اما التوسل البدعي فهو قسمان لان البدعة بدعة مكفرة وبدعة مفسقة فالبدعة المكفرة تدخل مع التوسل الشركي مفهوم لكن الان سنحصر المسألة على التوسل الشركي الذي يخرج صاحبه به من الملة والتوسل البدعي الذي يفسق به صاحبه اما التوسل الشركي هو صرف التوسل لغير الله اضبطوا هذه المسألة كما قلت طالب العلم اذا ضبطها الاصول انتقى وارتقى وكل فرع يرجع على الأرض التوسل الشركي هو صرف التوسل لغير الله فيكون توسل الشركي لماذا لانني قلت ان كل عبادة ثبتت بالشرع عنها عبادة فصرفوها لله وصرفوها لغير الله التوسل ثبت بالشرع عنه هيبقى فصرفوا لله توحي، فصرفوا لغير الله شرك هنا. صرف التوسل الذي هو عبادة لغير الله فأشرق بذلك. فبالمثال يتصفح المقال. يذهب أحدٌ إلى البدوي، فيقول يا بدوي أن من المهال أو تذهب المرأة تقول يا بدوي ابنتي لا تنجب، اجعل ابنتي تنجب. أو يذهب إلى عبد القادر الجيلاني، فيقول يا جيلاني يا ولي الله اجعل السماء تُنصر. فهذا دعا غير الله وطرف الوسيلة لغير الله طرف العبادة لغير الله فوقع في الشرك وطبعا هذا هو فعل الذين اشركوا ايام الجاهلية ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثه كانوا يتعبدون لغير الله يستنقدون يستغيثون لغير الله ويقولون ما نعبدهم الا ليقربون إلى الله زلفا فكذبهم الله فإن هذه عبادة محظة عبدتم غير الله وتركت من عبادة غير الله إذا التوسل الشجيع هو صرف التوسل لغير الله كأن يدعو غير الله يستجيب غير الله يستعين غير الله كل هذه وسائل قص لغير الله جل في علاه فإذا ذهب المرء إلى البدوين او الى الجيلاني فقال انقذني فقد كفر من وجهين اثنين ما هما قد قاعات لكم القاعده طرف التوسل لغير الله فاشرف فهذا شر لكن اقول عندما يذهب الى البدوي فيصرف التوسل لغير الله فقد كفر من وجهين اثنين ما هما وكيف ذلك رجل ذهب الى البدوي فطلب منه الغوص انقاذه من المهال او انجاب البنت او المطر الامزه من السماء كفر من وجهين يا اهل التوحيد بالله عليكم اجيبوا تعالوا غير الله ماشي ها. انا عايز تصحيح علمي انت شد الحل البدوي طب هو من تنظر ما شدش انا رايك <تصفيق> نعم صرف العباده لغير الله هذا وجه أحسن وإذا كفر من أي وجه من أي وجه شرك من أي وجه في الإلهية صح أو لا شرك في الإلهية. نعم لا هي بعيدة شوية عن السلف والثاني الوجه الثاني أنا أقول بعيدة شوية عن السلف تمسها باللزوم فقط مش بالأصالة والثاني طيب هذا كفر فيه كلامك صحيح بس باللزوم وانا اريد التفكير السعيم الراجع عنه يقول كما قال ابن سانياك وتابع ابن من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله فقد كفر فهو اعتقد في البدو ما لا يعتقد الا في الله اعتقد في البدو انه سينقذه من المهابت اعتقد في البدو انه سيحيي له ابنته او يفتح له زوجه ان تنجب هذا اعتقاد لا يكون الا لله والقاعدة عند العلماء من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا في الله فقد كفر. اذا هذا كفر من وجهين توسن فطرف التوسل طرف العبادة لغير الله فكفر من وجه الالهيه لان القاعدة في الإلهية كل عبادة ثبتت بالشرع انها عبادة فطرفها لله توحيد وطرفها لغير الله شر وكفر من الوجه الثاني وهو وجه الربوبيه لانه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله هذا هو كفر من وجهين اذا التوسل الشركي توسل شركي صرف التوسل لغير الله توسل شركي وصاحبه يكفر من وجهين اثنين كفر في الالهيه لانه صرف عباده لغير الله وكفر في الربوبيه لانه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله إذا التوسل الممنوع توسل التوسل الشرقي وتوصل البدائي بين التوسل الشرقي النوع الثاني التوصل البداية عندما اقول بدعه اذا هو لا يرتكز على هي عباده لا يرتكز على دليل احسانكم ادي الاصل في العبادات التوقيف ما معنى واف العباده التوقيف يعني ان ما نص منه يعني ايش الاصل في العبادات التوقيف يعني لا يمكن ان انشئ عباده الا بقال الله تعالى رسوله أي عبادة أي ما عبادة أريد أن أتعبد ذلك لله لابد أن تكون خاضعة لقال الله قال رسوله تعالى فإذا قلت التوسل عبادة فلابد لي من دليل حتى أتوسل به فالتوسل البدئي هو توسل جاء به صاحبه من غير دليل من الشر وهو أقتام توسل بذات الصالحين أو بجاه الصالحين توسل بذات الصالحين أو توسل بجاه الصالحين النوع الثاني La التوسل بدعاء الاولياء الأموات ولما أقول أموات لما أطيب بالأموات لما أقيد بالأموات آه. لأنه يوجد السوزب بدعاء الصرحين الأحياء فأقول النوع الأول النذه بجاه النبي The Ferrari طبعا انتشر جدا بين العامة يقول اللهم بحق جاه ende كيف حد strippedydi هذا هو سوزل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا سوافر عند اهل التحقيق من الالتنة والجماعة أنه بدعة من البدع المنكرات يحرم على الإنسان أن يفعل ذلك فإن فعله جاهلا فعلم فأعتر على ما هو فيه فهو ياسم عند ربه وهذه ذريع للشرك والعجب لله فأقول إن هذا التوسل توسل بدعي لأمرين اثنين الأمر الأول أنه لم يأتي عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحارة وإن الله أمرنا باتباع كتابه ثم ااتباع نبيه ثم صح اتباعا ثم كتابا ها صحابه كلامي صحيح طب خطا ليه خطا ثم نبي لا نقول اتباع الله ورسوله ما نقول ثمة. ثم طب ما الفرق بين ثم والواو ايوه لا بد من الاختيار كتاب الله مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اقول ابحث في الكتاب ما في السنه كاني جعلت المطالبه الثانيه سنه وهم وهما سنوان الكتاب والسنه سنوان فاقول لا بد من دليل من الكتاب والسنه او من فعل الصحابه اما الكتاب فلم يرد في كتاب الله تم الدليل ولم ترد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل النبي دليل على التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن ابي بكر انه استشقى بجاه النبي وورد عن عمر انه استشقى خطأ خطأ فاعش من الكذاب المبتاري على الصحابة الذي يقول بذلك مقرنهم عمل كذا؟ عمرو بن ثابت قال في عنده غضب الله إنهم نصت في النبي فإن نصتك لعن النبي. نعم هم يستسقون بعده هو هذا الحديث صحيح سنبينه ما هذا شبه ما الشبه الذي سنبينه الغرض المقصود هل ابو بكر استسقى او توسّل بجاه النبي؟ فمن أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر صح طب هل عمر عور الثقه بجانب النبي لا يبقى لا كتاب ولا سنه ولا فعل النبي اذا هذه بدعه وان قال بها بعض الفضلاء من اهل السنه يا بل هم من العلم بمكان مثل العث بن عبد السلام وغيره قالوا بذلك وهذا ليس صحيح هذا ليس صحيح عن نحواس هو بدعه مميته لامرين ثاني الاول انه لم يرد جليل الامر الثاني انه قد توسل بشيء اجنبي هو يتوسل بجاه النبي وجاه النبي ينفع من ينفع النبي ينفع صاحب الجاه ما ينفع غيره فأنت كأنك تتوسل بشيء أجنبي ما تتوسل بشيء شرعه الله جل في علاه أنت يمتعك النبي بالشفاء على بجاهه ولو كان الجاه والتوسل بالجاه مشروع لبينه لنا من؟ رسول الله إلا لم يتم لنا البيان ولم يتم لنا البلاغ والرسول هو أحرص القمة على أمكان الخير كل الخير في التوسل بجاه النبي كان نجاما على رسول الله أن يبين لنا أن التوسل المشروع هو التوسل بجائن من سنة فلما لم يبين النبي فقال له أن جاهه لا يمكن التوسل به قلنا هذه بدعة ولا يصح الأحد أن يتوثل بجائن النبي النوع الثاني أو القسم الثاني التوسل بدعاء الأموال وهذه أيضا ممتشرة يأتي النار يذهب إلى الوليد من أولياء الله الصالحين، فيقول أنت الآن بين ذي بي ربك وأنت لك المكان عند الله اضعوا الله لي أن لي وهذه التي تعلق بها الصوفيه عندما قالوا قال الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فقالوا لك أن تذهب عند قبر النبي وده اللي بيحدث كثيرا من الناس تذهب عند قبر النبي فتقول يا رسول الله أنت بين يدي يدا إلا الله اللي, اللي في وانت في بالجنات الآن استغفر لي عند ربك وأضعوا الله أن يدخلني الجنة ودعوا الله أن يدعانك في الأعلى ويحتجون بقول الله تعالى ولو أنهم يظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فقال هذه دلالة واضحه على التوسل بالدعاء للأموال وهذا كلام خطأ وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال وخطأه بين إذ أولا لم يرد دليل على ذلك من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة الأمر الثاني قد الله كماع الاموات ونفى رسول الله ان ينتفع احد بالاموات بل الاموات هم الذين ينتفعون بمن بالاحياء اولا قال الله تعالى انك لا تسمع الموت ولا تسمع هذا هو وقال الله تعالى وما انت بمسمع من بالقبوض اجبك على تسمع لهم وايضا قول النبي تسلم في الصحيح اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ها علم ينتفع به وولد يدعو له وصدقه هل فيها الدعاء للغير ليس فيها اذا هو الذي يحتاج لذلك فان الميت اذا مات انقطع عمله لا يستطيع ان يتكلم مع ربه ولا يطلب من ربه شيئا فهذه دلاله واضحه على ان هذه بدعه مميته وهي ذريعه للشرك كيف ذريعه للشر وهذا اسم شيء اكبر كيف ذريعه للشر لانه متخذ سببا لم يشرعه الله لدفعه له والقاعدة عند العلماء أن من استخد سببا لم يسببه الله في الكتاب أو في الظنة فقد أشرش القاعدة مرة ثانية من استخد سببا لم يسببه الله في الكتاب ولا في الظنة فقد أشرش والذليل على ذلك قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. هذه قائدة جليلة جدا غيرا هذا الشيء طبعه ما هو شرك اصغر? لانه لم يطرف اولا عباد لغير الله ولم يعتقد بغير الله ما لا يعتقد الا بالله. لكنه استخد سببا ووسيلة لم يشرع الله الا في علاه. وهذه الجريعة للشرك. لان الانسان اذا شرع لنفسه ممكن ان تأتيه الهواجس ممكن يضع نفسه في مقام الهدوبية لذلك قال العلماء هذا شرك أصغر. هذا النوع الثاني من أنواع التوسل الممنوع وهو التوسل البداية. يبقى لنا بعض الشبهات على التوسل اللي قد تكتبها وهي اللي هتجاوب عليها لسبوع القادم ان شاء الله. الشبهة الاولى حديث العباس. قالوا انتم اقمتم ثورة عليها. قمتم بثورة يعني شديدا كيف أننا نقبل هذا أنتم تقولون لا توسل بالنبي ولا بذات النبي انظروا ولا توسل بالصالحين انظروا قد توسل عمر بالعباد وهذا توسل بذات الصالحين. وأنتم تمنعون ذلك هذه الشبهة الأولى الشبهة الثانية قالوا أن جاه النبي فلنا الدليل الذي يثبت التوسل بجاه النبي قلنا هذا ما عندكم قالوا حديث أحمد في المسند بثنا صحيح أن رجلا ضريرا ذهب الى رسول الله فقال يا رسول الله ادع الله لي ان يشفيني يعني يرد علي بصري ثم قال اللهم شفعه في وشفعني فيه فقد تشفع بجاه النبي فهذه دلاله على أننا يمكن لنا ان نتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم شفعه في وشفعني فيه قال هذا شفاعه بجاه النبي فلنا أن نتوسل بجاه النبي بنص الحديث هاتان شبهتان نريد الرد عليهما سنوديد أهل السنة والجماعة وأصحاب العقيدة السلفية الصحيحة وأهل التوحيد الذين إن شاء الله يكونون حربا على أهل الكفر يردون على هاتين الشبتين لكن الإسراء الطابع إن شاء الله أقول قولي هذا وأتغذر الله لي ولكم جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين